الآن أنا لها تعود وتحص أركان الوجود أنا لها تعود وتحص أركان الوجود أنا لها تعود زر كان الوج الآن انا لها ت وجهوزر كان الوجود الآن انا لها ت تهوز أ كان ال وجود سيخطها عز الجد سيفها عسم الجدعلمما تفرف فيهنا العالمما تفرف فيهلا نقش على ووجسي وعنا إذه المجر من م على وجه السني جباه المجرمين ان جلود المسلمين ان جلود المسلمين من مثلنا في الكون من, من مثلنا في الكون من نستذل ولن نهن لا, لا لن نهاب من المنون لن نستذل ولن نهن لا لن نهاب من المنون ان اليهم زاحف ان اليهم زاحف بعماء لهم الكفن بعماء قابل لهم الكفن بالخير يصهل كالرعود من فوقها نسل الاسد بالخير تصهل كالرعود فوقها نسل الاسود سكبوا الدماء حبا وجد سكبوا الدماء وجد يرجون موفور المنن يرجون موفور المنن يطول لا يطول بهم امد اليوم او ان طال غدالا يطول بهم امد اليوم او ان طالت سترى جموعهم بدت سترى جموعهم بدت واشهد, علينا واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن واشهد علينا يا زمن علينا يا زمن تجرها لا تتركني يوما تجرا لا تتركني يوما العدو المحتل غاصب يعدو المحتل تفجرها واصنع تاريخا تفجرها واصنع تاريخا لا ترضاقا لما كان سنفجرها الباري وتقدم يا شعب الغاضب انت المسلم انت المسلم والى الجنه دوما اقدم لقد لمصنع امجادا لقد لمصنع امجادا منتج امالا ومناقب منتج امالا ومناقب اسحق الله لا مساند واسحق الله لا سنعابا يا هو غيث ساكن والمقبل منصور ابدا وعدو الله والخائب انسى الاهل رحم الاهل قدما يا في الاسلام يا حي الاسلام, يحيي الإسلام, يحيي الإسلام صاغه الرحمن نورا وجحيما يتدرم حامل الروح بدا ان صابرا مهما تد الشمس صاغه الرحمن نورا وجحيما يتدرم وجواضا من, من سائر يلبع الكفرات يهزم ماقد العزبه وابرم ماقد العزبه وابرم وراى الموتا فاقدم وراى الموتا فاقدم ماقد العزبه وابرم عقد العزبه وراء الموتى فاقدم وراء الموتى اقدم لو راه المجد يوما فارسا شهبا ملثم لم براصه هوى تخين والى الميدان اقدم لو المجد يوما فارسا شهبا ملثم لم براصه هوى تخين والى الميدان اقدم كاسب الغاب عطشا أبرم ما قد العذبة وأبرم ما قد العذبة وأبرم وارى الموتى فأقدم وارى الموتى فأقدم ما قد العذبة وأبرم ما قد العذبة وأبرم وارى الموتى فأقدم وارى الموتى فأقدم كاسرا طوق الاعدك قضى الموت المحتدم لو تناساه الاعد لسرى في الكاس الغم كاسرا طوق الاعدك قضى الموت المحتدم لو تناساه الا ديل لا سرا في الكأس علقا كم تمنته البرايا أجر نصر يتبسم عقد العزمه وأبرم عقد العزمه وأبرم ورا الموتى فأخذم ورا الموتى فأقدم عقد العزمه وأبرم عقد العزمه وأبرم ورا الموتى فأقدم ورا الموتى أقدم قد شد بالعز شدوان فبذكره ترنم ليس الى الماء ولا بالشهد يحلم قد شد بالعز شدوان وبذكره ترنم يول ليس الى الماء ولا بالشهد احلم بل إلى الموت إلى الحور إلى الحضن المنعم قد العذبا وابرم قد العذبا وابرم وراء الموتى فاقدم وراء الموتى فاقدم قد العذبا وابرم قد العذبا وابرم وراء الموتى فاقدم وراء الموتى اقدم وان الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نواب الحج لله فهو وهو محرم وإلى الرحمن مولا فهو حقا خير مغنم قد نوى بالحج لله فوفا وهو محرم عاقد العزم وابرا مرى الموتى فاقدم أتلمح, أتلمح, يا يا يا يا أتلمحه أتلمحه مشبوع أتلمح يا أخي الفجرة جديداً يا بعث السحرة أتلمحه فتي النور مشبوب السلابك أتلمح يا أخي الفجرة جديداً يا بعث السحرة اتلمح حروفتي النور مشبوب السنا بكرا اتلمح يا اخي الفجر جديدا يبعث الصحراء اتلمح حروفتي النور يا مشبوب السنا بكرا اتلمح يا اخي الفجر جديدا يبعث النور مشبوب السنا بكرا ترى شعبي يعد الموت للاعداء والقبر هو الشعب الذي ظلموه ان سرا وان جهرا شعب يغترو تعداء الاعداء الذي ظلموه سرا وان وقالوا لا لجئن لما اضاعوا ارضه غدرا قالوا قالوا لما اضاعوا اعضها غدرا تتمنوا في الفجره دنيا بعث السحرة أتى المحروفة هي النور مشهور فالسنى بكرا ولكن يا أخي صبرا صبر فشعبك صبر لم يزل نسرا يحلق في حياته سماء حياته المجد سماء سماء سماء يكتب بيد من نصرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل, يزل نسرا يحلق في سماء المجد لضى الأشواق لضى يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخمد ما فيني لضل اشواقي يلفحني ويسهر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على اخماد ما فيني وما شوقي الى ليلى ولا للخرد العين ولا للاعين النجلاء تلحظني فتسبيني وما شوقي الى ليلى ولا العين ولا للاعين النجلاء اذل حظني فتسبيني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين الى من مرغ الكف فر وحل الذل ودني ولكن الحتوف الحمر للغر الميامين الى مرغ الكف فر وحل الذل ودني وقادوا لدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين وقادوا لدنا ناما مجدا يحطم ذله الهون ودوى صوتهم عدنا اعدنا عزه الدين وصون النصر في أرض وفيها الف مدفون قد ظن لله نحبهم على اطراف مسنون وصون النصر في أرض وفيها الف مدفون قد ظن لله نحبهم على اطراف مسنون وخطط بدم القالى سنا عز وتمكيني واحيا في حنايانا بقايا مجد حطيني وخطو بالدم القالى سنا عز وتمكيني واحيا في حنايانا بقايا مجد حطيني القادات في الشيشاني ابعث شجو مشجوني اليهم ابعث الاشواق عل الشوط ي دوني الى القادات في الشيشان ابعث شجو مججوني اليهم تباث الاشواق عل الشوق يحدوني وانتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني وانتظر الصدى منهم لعل الصوت يشفيني فقد هام الفؤاد بهم وما عنهم يسليني وحن القلب للقيا وارسل دمع محزوني متى متى نحظى بلقياهم ولمسح دمعة العين وحن القلب لللقيا وارسل دمع محزوني متى نحظى بلقياهم ولمسح دمعة العين ظل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 الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصدري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني قمد السيف الصقيل وتوارى في سنة وبدى للتور صبح شاحب تهاغيا وأطل البدر أحمد ياسي عشت مقعدا قائدا ومتشهيدا رائدا فلقد رفعت رؤوسنا وعلمتنا دروسا في التضحية والهدا فسافر بعيدا بعيدا فنعم المراكب ما قد ركبت ونعم السفر فهنيئا لكلت وابدى لتوني صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر فإليه وإلى حراس أقصانه وقفة إكبار وإجناء واغد الكون أسيفا باكيا يروي أسا اغمد السيف الصقيل وتوارى في سناه وبدى للكون صبح شاحب تهاطياه وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه وأغدى الكون أسيفا باكيا يروي أساف أغمد السيف الصخيل وتوارى في سناه وأبدى للكون صبح شاحب تهاضياه وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجاه واغدى الكون أسيفا باكيا يروي أسا مثوى شيخ المعالي وانع المجد أخاه مذبك القدس خليلا أرخص الروحا فداه مذتناها الحقد فاستلى شواضا من لضاه ورمى بالنار نورا جلل الشيب علاه مثوى شيخ المعالي وانع اشتركوا في القناة مذبك القدس خليلا أرخص الروحا فداه مذتناها الحقد فاستلى شواغا من لضاه وارما بالنار نورا جلل الشيب علاه أطفأوا بدر الدجا والنور لم يبرى أحمداه قيدوا ليثا الردا والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي عنا ذرا ما دروا أن بن الموت ولدنا في رحا وقدروا والنور لم يبرح مداه قيدوا ليثا الردا والعزم لم تهدى خطاه قتلوا شيخ الفدا كي يحجبوا عنا ذراه ما دروا أن أبن الموت ولدنا في رحاة يا علي لنعل بالعزم أساطيل البغاة وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهاة وصموتا ألجم الكفرى وأشجانا حداة ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجباة يا علي لنعل بالعزم ساطين البغاه وقعيدا أقعد الباغين أعيتهم نهار وصموتا ألجم الكفرى وأشجانا حداه ليتنا كنا كما كنت ولم نحن الجبال عجبا منه أشلا بات خفاقا نواه هددوا بالموت والموت له أحلامناه قتلوه فاتهادت ترسم المجداد ماه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 قتلوه فاتهدت ترسم المجد ادماء قتلوا العزات لما انت رأت في رؤان قتلوه غيلة والقدر ميثاق الطغاة قتلوه وكذا كانت نهايات المباهى وبموت الأبطال تحيا الأمة فلا نامت عيون الجبناء عيون الجبناء فأين من يريد الشهر وين من يبغى الشهاده وين من يبغى الشهاده مخلصا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاح مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزه والمثنى مثل جعفر والبرا والغازقي وابن الرواحه وين من يبغى الشهاده مخلصا والهاتمانا سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنة مثل جعفر والبرى والغافقي وابن الرواحة انت يا راعي الشهامة يوم قبل الحرب دن مسلم يصرف وينخى كيف ما نسمع الصياحة ما نسمع الصياحة كيف ما نسمع الصياحة اهلا وصرخ الطبل يرضى مبجي عنا والجريح اللي مطوض وتالم من جراحه تالم من جراحه انجيا ع الشهامه يوم طبل الحرب دند مسلم يصرف ويا يغطي في ما نسمع الصياح في ما الطفل يرضى مفجعنا والجريح اللي مطوق وتألم من جراحه وتألم من جراحه يا عربي يا مسلمين الشعب يرهد مفطنه كيف نرضى ظلم للمسلم ونكبل للوقاحه وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى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 مننا ومننا مير وين المسلم اللي شال روحه فقراحا لا زمان فاتي يوم نشيل في الغزوة كفن يوم يرمع ميرزا دهل الجهاد اخذ سلاحا ليه ما نقرب عدو مننا مننا ومننا مير وين المسلم اللي شال روحه فقراحا ذا زمان فات يوم انشيل في الغزوات فان يوم يرمع مرساد اهل الجهة داخل سلاحات ذا زمان فات يوم المال كثرة ما فتن يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحات وين من يبغى الشهادة, الشهادة؟ مخلصا والهاتم النا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرى والغافقي وابن الرواحة متى انتصار متى والن يوم نطلب الشهاده والعدو ننطهر ماها ننطهر ماها, ننطحر ماها, ننطحر ماها قلب واحد راي واحد يمكننا يوم كل بروم يخذل بالصواب بدل نباع بدل صار ما يوم نطلب للشهاده والعدو نبحر ما حطر ما خا قلب واحد راي واحد يوم كنا يوم الكل بروم يخذل بالصواب بدل من ردات الحظ ولا من جبنا يا عروبه يا عروبه كيف ما فينا نصاحا وين من يبغى شهده وين من يبغى شهاده مخلصا والحاتما في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاح مثل زيد ومسلم اصعب مثل حمزه والمثنى الجعفر والبرا والغاثقي وابن الرواحه من يبقى شهاده مخلصا والهاتمنا في سبي الله هي السوق العمروي يعزز الكفاح اللي جادوا مثل مصعب مثل حمزه والمثنى اللي جعفر والبرا والغاثقي وابن الرواحه راح امتي <تصفيق> الذك لا تنادي <تصفيق> فهمه يا بني قومي وسودا اعيدوا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 لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني فلتقاتل فدين الله يا قوم يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا فمن منكم يقول بملء فيه أعين دين يا أهل الجحود ويصرخوا في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا ويصرخوا في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني لا تقل لا تقل ما تشهيه انه حي سعي ما تشهيه ما تشهيه ما تشهيه لا تقل لا, لا تشهيد انه حي مسعيك انه في كان في الرحمن مسواه الخلول في كان في الرحمن مسواه الخلول ودعت دنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوما روع قد هب يدود ودعت دنيا رضيا وهو بالروح يجود عن حياض الدين يوما روع قد هب يدود وترى وهو في الميدان أعثار شديد لو تراه وهو في الميدان أعثار شديد واجتياح للأعداء واقتحام وصوت مد الشرير مد الشرير مد الشرير مد السرير لا تقل لا تقل لا تشهيك انه حي سعيد انه في كان في الرحمن مسواه الخلول انه في كان في الرحمن مسواه قال في عينيه برق ورعود نحن للاسلام دران نحن للحق جنود قال والاهوال في عينيه برق نحن للاسلام دران نحن للحق جنود نحن للاوطان حسن نحن تصميم عنيد نحن للاوطان حزم نحن تصميم نرفض الذل ونأذى كل قيد أو نبيل متى الشهيد متى الشهيد متى الشهيد لا تقل متى انه حي سعى انه في كانف الرحمان مسواه الخلود انه في كانف الرحمان مسواه الخلود والى القمات تدعون اصول واجدود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 شهيد مت الشهيد مت الشهيد مت الشهيد؟, الشهيد؟, الشهيد لا تقل لا تقل لا تشهد حي انه حي مسعيد انه في كان الرحمن مسواه الخلول في كان في الرحمن مسواه الخلول ان الشهيد ايون صعيد ان الشهيد حي يوم 사이 ان الشميع حيوم 사이 ان الشميع الحور تناديك تعال اقبل لا تخشى الاموال فجنه انهارا وقصور قد جالت نزل الابطان النزل الابط بسيف علي وصوت بلال سندوك حصونا وجبال ونحمل بالعزم الاصفا لن تقيدنا الاغلا لن تقيدنا الاغلا الحور تنادي كتعال اقبل لا تخشى الأهوال حور تناديك تعال اقبل لا تخشى الأهوال فجنة أنهار وقصور قد جائرت نزل الأبطال نزل الأبطال قبول الجنة يا رجال هيا لقتال الأنذان لن نرضى الذل ولا الاذلال لن تقيدنا الاغلال لن تقيدنا الاغلال الحور تناديك تعال اقبل لا تخشى الاحوال الحور تناديك تعال اقبل لا تخشى الاحوال فالجنة أنهار وقصور قد جعلت نزل الأبطال نزل الأبطال فإذا صيحا قائد أيها المسلم مجاهد هيا هيا لا تقاعس القتال هو المؤانس فإذا صيحا تقائد أيها المسلم مجاهد؟ هيا هيا لا تقاعس الكتال هو المؤانس وتركن كل الخوالف وادعا أغلى المعارف هيا بالتقوى تزود هو على الكفر تمر وتركن كل الخوالف وادعا أغلى المعارف هيا بالتقوى تزود وعلى الكفر تمرت أصرخان إني المجاهد إن ماضي لي أجاهد فبلادي مزقوها والعقيدة تقيدوها ودياري هدموها إني ماضي مثل خالي فبلادي مزقوها والعقيدة تقيدوها ودياري هدموها إني ماضي مثل خالي بين للراجمات وصهيل السفنات وصليل الصارمات انما ض مثلو خالد بين لحن الراجمات وصهيل السفنات وصليل الصارمات انما ض مثلو لست اخشى كافر ان لي لله مساف الرشاش فاصدع أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دمائي أيها الرشاش فاصدح أيها المحزون فافرح أيها الزهر تفتح سوف تسقيك دمائي سوف يبعاك إمائي إني ماضي لي أحارب كل غدار وكاذب أيها الأحباب هبوا وندائي فلتلبوا إني ماضي لي أحارب كل غدار وكاذب أيها الأحباب هبوا وندائه فلتلبوا أيها الهرم تقدموا هذا عزمه كالزلازل هيا يا صندي تردد كالشرايين تمدد ما من حتى أنصر أو يواروني شهيدا هيا يا صندي تردد كالشرايين تمدد Craig In ni ما او يواروني شهيدا عندها احيا سعيدا ايها المقدام اقدم خاسر من كان احجم واصرخا اني مجاهد اني ماضي اللي اجاهد ايها المقدام اقدم خاسر من كان احجم واصرخا اني مجاهد اني ماضي لي اني ماضي حتى انصر او يواروني شهيدا اني ماض حتى انصر او يواروني شهيدا اني حتى انصر او يواروني شهيدا اني ماض حتى انصر او يواروني شهيدا اني ماض حتى انصر او يواروني شهيدا اني ماض ايدا الاسد <سؤال> الاحراق تطويح بل الاشرار ايدا الاسد الاحراق تطويح بل الاشرار ضيوه ابك الاعصار ك الاعصار ك لا يخبو دون هو هو لا يخبو دون الثار من رشاش المهدار المهدار من رشاش المهدار من رشاش المهدار يلواني تحت النار عند الكفار اخواني تحت النار رهو رهو رهو أسرع عند الكفار رهو رهو رهو رهو رهو اخواني يا للعار, يا للعار يا للعار اخواني يا للعار يا للعار, يا للعار من من دار لا تخلو من أكدار تسد من لا تخلو من اكذار تضيعها يا اخيا يا اخيا يا اخيا تضيعها يا اخيا والدرهم والدينا وعشق القنطره والدرهم والدنانو بدي بدي ود والجنه نعمه داه و بنيت للدبر في الاخطار دد اين المظال ظ في الاخطار وان خطوته المختار المختار المختار من خطوته المختار, المختار من خطوته المختار, المختار أبشر برضا وبحور كالاقمار بشرد ض وجوا وبحور كالاقمار برؤيتك الأنوار, الانوار الانوار الانوار وبرؤيتك الانوار وبرؤيتك الانوار الله الاستار وترا وجه الجبار لما تقوى الستار وترا يا اطهار, يا أطهار, يا أطهار يا أطهار شوقكم العطاء صحبه حقه توجد بالإخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء علاقات براء هي رمز العطاء صحبه حقه توجد بالاخاء ورضا وسرور دائم وصفاء نهجنا واضح ساطع بالصفاء نهجونا آية من إله السماء أو هدى سنه ختم الأنبياء أيها الصحب فل تسمعوا للنداء نحن إخوانكم حلقات البراء حلقات البراء, البراء يا رمز العطاء صحبة حقة توجت بالإخاء وارضا وسرور دائم وصفاء نهجونا واضح صاطع بالصفاء علاقات البراء هي رمز العضاء صحبات حقة توجت بالإخاء وارضا وسرور دائم وصفاء نهجونا واضح صاطع بالصفاء علاقات البراء Oh uh -huh. المتاج الإعلابي والتوزير تقدم أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بإمام لكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس صاطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفق سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم بل زاد قدرا عالي الطبقات يفدي النبي محمدا كل الوراء هو مرسل الرحمن في الآيات معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر والإفك سوف يصيبكم بثباتي لا لن يضر نبينا بحديثكم من زاد قدراً عالياً طبقاتي يفدي النبي محمداً كل الورى هو مرسل الرحمن بالآيات نحلي من يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي عرضي بعرضك يا نبي مليكنا حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بكم بثبات امست مع النصر من كلماتي لاذع عن عرض الرسول بذاتي احمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساقعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات يا فرحتات الدنيا البنية حينما هل الحبيب وصاحب البركات سقطت رماح الكفل عند قدوم واستبشرت في مجده ابياتي فلربما غصم الاراك بليني يثني المبارز يسقط الرايات ولربما موت الكريم مخوف للقوم اثر وفاته بهباتي للقوم اثر وفاته بهباتي امست معان النصر من كلماتي لاذع عن عرض الرسول بذ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 ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي ومؤكد سب الرسول يزيدنا حبا له ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكة زادت فؤادي للنبي صلاتي فستعلمون بأن نحن من امه من امه صلت على خير الانام وصاتي فستعلمون بأننا من امه من امه صليت على خير الانام وصاتي فستعلمون بأننا بن امتي صلت على خير الانام وصاتي صلت على خير الانام وصاتي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي فتفنا بعزل أجدنا المراد عبنا نلبي عبنا نلبي عبنا نلبي نداء الجهادي عبنا نلبي نداء الجهادي صرنا جماعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى وصرنا جماعا لدحر العدا فصرنا نفوسا تهوى الردى حملنا لوائن باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لوائن باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هدفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هدفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا عندنا نلبي نداء الجهادي. وباتت بلادي بايدي اليهود وعادت تنادي اين وباتت بلادي بايدي اليهود وعادت تنادي اين الوعود حملنا لواءا باسياسنا وكنا فداءا بارواحنا بان بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي دفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي دفنا بعزم المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي انرضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جندل لانها انرضى بذل في هذا الزمان من بعد ما كنا جنداً لا نهان حملنا لواءً بأسيافنا وكنا فداءً بأرواحنا حملنا لواءً بأسيافنا وكنا فداءً بأرواحنا عبنا ننبي عبنا ننبي عبنا ننبي هداء الجهاد هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي, نلبي نداء الجهادي عدنا وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود وما كان يثنينا عذاب القيود فالله غايتنا ويبغى الصمود حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداء بأغراحنا حملنا لواء بأسيافنا وكنا فداءا بارواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا البلاد عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي, عبنا نلبي نداء الجهادي عندنا نلبي الى الجهاد ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضي الذل إلا العبيد ونرفع راسا بعزم جديد فلا يرتضي الذل الا العبيد حملنا لواءن باسيافنا وكنا فداءا بارواحنا حملنا لواء بأسياسنا وكلنا فداء بأرواحنا عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي لداء الجهاد هتفنا بعزم أجبنا المنادي عدنا نلبي لداء الجهاد عدنا لعدل اجبنا المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا الجهادي عدنا نلبي الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم اجبنا المنادي عدنا نلبي نداء الجهادي هتفنا بعزم المنادي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي عدنا نلبي نداء الجهادي في البسط والعلياء والرتب دعيه من سالف الاجداد والحسب والله صبغ دنا عمره عنوان و فعل سيد سادات من النجوميه في البسط والعلياء والرتب دعيه من سالف الاجداد والحسب والله صبغ دنا عمره عنوان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 سيام موت يفجرها فإن سمعت ضج العلوج وإن ترمي الحشا تصبي يعاه للعجد والعلياء والرتبي داعيه من سالف الأجداد والحسبي والنص بغداداً روعةاً وغداً وفعل سيء سادات من النوج يعاه للعجد والعلياء والحسبي والناص بغداد روعة وهدى وفعل سيد سادات من النوجب إلى العزن المي والسماء ترى أمجادنا فقم اشد الشمس والشوب روهمة فعلا والعلم وصغرنا تعلوبنا سادتنا عن بن فبيعا إلى العزل المي والسماء ترى أمجادنا فوق مجد الشمس والشهبي روهمة في العلاوة العلم وصغرنا تعلوبنا سادتنا عن أب فابي فبحا كأن منارا من مناقبي على العراق منار المجد للعربي هذا صنيع كريم من من أمة صنعت من مثل منتخبين دعام للعجل والعلياء والرتب داعيهم سال في الأجداد والحسبي والناص بغداد أمع روعة ومدى وفعل سيس سادات من النوجبي أستهي تران عيون الجيش حين ترى فيرجع الجش بالخسران والنصبي بالحق والسيف والإسلام ملتنا نبني المعالي ما ننفاك من دادي العام للمجد والعلياء والرتب داعي من سال في الأجداد والحسبي والنص بغداداً روعةاً وغداً وفعل في سادات من النجبين تل إسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى تل إسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبالإذن الله تاتي وثبة تجلوب نصرا وثبة عظمى لجين يملأ وقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحبا الله وتسديدا وأجرا قمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى قمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى قمة طوفان المآثي قمة طوفان مجرى قصر اسما جوادا فايلا يمنا ويسرا هلن يسطب لحن النصر في الاسماع السحر هلن يسطب لحن النصر في الاسماع, النصر في الأسماع حقدا وقهرا بشرى إننا للماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى قمة الإسلام بشرى إننا للماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى قمة الإسلام سيري واشخي عزا وفخرا أكسري قيد التراخي والخدوع يوم كسرا مشور الدين ضياء ومنذر الاخلاق عطرا مشور الدين ضياء ومنذر الاخلاق عطرا الى وقيت ببشرى اننا نلما فجرا في شباب قد شاد صحوة للدين كبرى اجل الاسلام ببشرى اننا نلما في شباب قد شاد صحوه للدين كبرى من يبغي دوما رضا مولاه فالله آيتنا ونحب ما يرضاه لله من يرجو مولاه في مسعاه فالله آيتنا ونحب ما يرضاه لله من يرجو مولاه في مسعاه يا إخوتي سيروا في نوره وهداه fino rahi u hudan serdana serdana serdana bi aunillah minhaduna minhaduna taqwa serdana serdana serdana bi aunillah minhaduna minhaduna taqwa بمن يبغيد ومن رضا ما خاب من يبغيد ومن رضا مولا, مولا فلن اجمعو في تلك المشكاف والحب فواح كالمسك مذكر فلن اجمعو في تلك المشكاف والحب فواح كالمسك مذكر نهديه فوتنا احبابنا في الله احبابنا في الله سرنا سرنا, سرنا بعون الله من هاجنا من هاجنا تقوى سرنا, سرنا سرنا سرنا بعون الله من هاجنا من هاجنا تقوى ما خاب من يبغيد رضا مولى ما خاب من يبغي دوما الرضا مولا من أنفس تهفو شوقا إلى نقياه أواه يا طوبى ونعيمها أواه من أنفس شوقا إلى نقياه أواه يا طوبى ونعيمها أواه وزيادة فيها من ربنا مرآه من ربنا من كم وجه انصرفت لله واشوقا لله واشوقا لله واشوقا لله واشوقا سرنا سرنا سرنا بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سندنا سندنا بعون الله منها منها جلا تقوى ما خاب من يبغيد ومن رضا ما خاب من يبغيد ومن رضا مولا لبي لبي لبي, لبي لبي لبي يا صوت انزعني لبي تعسى مخلوق بصوته اهدعني ما في احد مثلك على الكون يحبك بضمك من قدامي الراسيك سالي يا صوت انزعني لبي, لبي مخلوق بصوت أهدعاني قلبي فيها حد مثلك على الكون حبيت طضبك من أقدامي الرأسي كساني يا نبضي شرياني ويا شامعة البيت يا من هجتي عنك القاصي يداني أضيقي من فرقك وارتاح لاجي يا سلوتي يا نبعك إلا الحناني يا سلوتي يا نبع كل الحلال يا صوت امزعني يلبيت يا عزي مخلوق بصوته دعاني ما فيها حد مثلك على الكون حبيت فضلك من أقدامي راسي كساني من دوني شوفك حي في حسبة الميت وارتاحي لو شوفك بعيني ثواني أزعيت عبد قدرك وحبك أزريت يعجز عن التعبير منطق لساني يعجز عن التعبير منطق لساني تنديشا ذكرنا بتوخطت والعفو منك اني ما شايكاني انا لك الخادم على كل توجيه اللي تبيني يصير في كل شاني ما لي فضل مهما من البر سويت لي الفخر ما بين قاصي وداني تكتا عود مني إذا صفحت ومسيت يجزاكي مولايهم خضر الجناني يجزاكي مولايهم خضر الجناني في واصلك اجنر مالجوا في, في تغنيت ماسكت شعري في وصال الغواني فيك الشعر مهما نغمته سويت منظرتي شيء بيني عوج المحاني في واصلك بنظم نظم الجوافي تغنيت مسكت شعري في وصل الغواني فيك الشعر مهما نظمته سويت مظهرتي شيء بين عوج المحاني أفخار بنظم الشعر بيت بعد بيت يا حي والله فيك غر المعاني كل القواف طاعتني وغنيت ما فيه بيت لا زهمته عصاني أكثر نظم شعر بيت بعد بيت يا حي والله فيك غرى المعاني كل الجواف طاعتني يغنيت فيه بيت لا ذا همته عصاني تفجرت عندي سوادة نميت واصبح عسيرة القافية مطوعاني تفجرت عندي سوادة نميت واصبح عسيرة القافية مطوعاني واصبح عسيرة القافية مطوعاني يبطي صوت متعاني يلبيت عاسي مخلوق بصوت اهدعني لا فيها حد مثلك على الكون يحببك من قدامي الراسي في سالي عاسي اهدعني ولبد اهدعني مخلوق بصوت اهدعني ادرك على الكون حدين الله جن قدامي هذا اخي فوق النجوم فسل لسلهاذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا اخي فوق النجوم فسل لسلهاذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا اخي في الله يرقدك مصحف يمشي على قدميني لا يتا هذا اخي في الله يرقدك مصحف يمشي على قدميني لا يتثمون هو كوكبي ضل شعيف الدنا هو مشعليل لو جن ليل اشامه بالخير يذكرني ولا يرتابني بالحب يوقني ولا يتجهم هو كوكبي ضل سعي في هو مش لو جمنا ليل أشأم بالخير يذكرني ولا يرتبني بالحب يلقاني ولا يتجهمون هذا اخي فوق النجوم فسل هذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا اخي فوق النجوم فسل هذا هو الحق المبين هذا أخي في الله يرد كمصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هو في العواصف نسماته هو في الكوارث بسماته هو للجراح البلسم هو في البخور سفيناته هو في الكتاب راعاته هو للقريض الملهم هو في العواصف نسماتي هو في الكوارث بسماتي هو للجراح البلسم البلسم هو في البحور سفيناتي هو في الكتاب راعتي وللقريض الملهم الملهم هو للقريض الملهم هذا اخي فوق النجوم فسل لي هذا هو الحق المبين المسلم مسلم هذا اخي فوق النجوم فسل هذا هو الحق المبين هذا أخي في الله يودك مصحف يمشي على قدمين لا يتاثم يشتقني إن غبت عنه نيهة ويقول يا طول الفراق ويسأمه إن امت حام على فراشي طيفه وإذا صحوت رأيته يتبسم يشتق لي إن غدت عنه ليهة ويقول يطول الفراق ويسأمه ان نمت حاما على فراشي طيفه واذا صحوت رايته يتبسم واذا صحوت رايته يتبسم هذا اخي فوق النجوم فسلم لهاذا هو الحق المبين المسلم سلم هذا اخي فوق النجوم فسلم لهاذا هو الحق المبين هذا أخي في الله يردك مصحف يمشي على قدمين لا يتاثم هذا أخي في الله يردك مصحف يمشي على قدمين لا يتاثم ألا فلترفعوا إخوتي بيارق الهدى ولتمزقوا أستار الرذى حتى يستعيد الكون فرحته ويطرد الأفق وحشته فإن الظلام لا بد يعقبه صباح مشرق